وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال وا هو قال موسى رسو وجدنا وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عَلَى الَّذِينَ آثَمُوا قَالُوا إِنَّ بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ قَالَ إِنَّ بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ فَتَنَقَّمْنَا مِنْهُمْ انتقمناهم فانظر كيف كان عاقبه المكذبين فانظر كيف كان عاقبه المكذبين وإذ قال إبراهيم لآبيه وقومه إنني بريء تعبدون وإذ قال إبراهيم الأبيل وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين إلا الذي فطرني فإنه وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء ذَلِكَ مَتَّعْتَهَا أُولَٰئِ وَآبَاؤُهُمْ حَتَّى حَجَّ أَهُلُ الْحَقِّ وَرَسُولٌ مُبِينٌ حَتَّى حَجَّ أَهُلُ الْحَقِّ وَرَسُولٌ مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا فحر وإنا به كافرون ولما جاءهم الحق قالوا هذا فحر وإنا به كافرون وقالوا لولا لِلاَ هَذَا الْقُرْآنِ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ وَقَالُوا لَوْلاَ يُذْهِلُ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ أَهُمْ رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ يَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًا رَحمَّةُ رَبّكَ قَرُ مَِّا يَجمَعُون وَحْمةُ رَبّكَ قَيْرُ مِا يَتَعون وَلَوْلَ أَكًُا لكون الناس أمة واحدة لدعلنا لدعلنا لمن يكفر بالرحمن ببيوتهم سقفا من فضة ومعارد لدعلنا لمن يكفر بالرحمن ببيوتهم ين سوق فنم في الضد ومعارده ومعارده عليها يظهرون ومعاليه عليها يظهرون